بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَهُمْ رَعَةٌ تلك آيات الستاب وقرآن مبين ربما يوجد الذين كفروا لو كانوا مثلين لَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَسَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَتَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْفِرُونَ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 مَ نُ نَِّل الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالحَثِّ وَمَاكَان إلَ مُ وَرِيم إِا نَحْنُ نَزَّلنَّ الذِّكْرَ وَإِنا لَ لَحافِبُون قَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ يَرَسُولٌ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ فَتَنَّكُم فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ تَوَلَّوْا فِرَارًا لَّقَدْ قَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَوْقَى السَّنْعَ فَأَسْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ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 شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لوافح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كمود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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِينَ مِنْ حَمَئٍ مَثْنُونَ وَالْجَاءَ خلقناه من قبله من النار السموم وإذ قال ربك للملائتك إني خالق بشرا من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 قَالَ يَا ابْنِي ثُمَّ لِمَ لَا تَكُونُ مَعَ السَّالِحِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ قُلْ إِنِّي ثُمَّ إِنَّكَ مِنَ الْمَسْنُونِ قَالَ تَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعٌ anh chân trái là ông mình đi có biết sao quên là ông yêu bàu có là phải xem lần قالوا رب بما اوريتنا اويتم لنا ادعينا لهم في الارض ولا اغيا انهم عبادك منهم المخلصين قال هذا قرات علي مستقيما عباد ابي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم ما للموعذهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزءهم نقصوا تَجْنِي نَشِيجًا نَاسٍ وَهُمْ وَمِنْ وَدْخُلُونَا بِسَلَامٍ آمِنٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي الْقُدُورِ مِنْ لِلْإِخْوَانِ عَلَى لا يمثهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إما نبشرك بغلام عليم قَالَ أَمَ الشَّرثُ مُون عَلَى أَمَّقَنكِمَر فَ بِمَكُ مَشّرُون قَاالوا مَشَّرنَا تَ بِالحَقِّ فَلَ تَكُ مِنَ القتِ قَالَ وَلَ يَقونَبُ مِراحمَةِ رَبِّهِ إَّ الضَّ فما قطبكم أيها المرتلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته دَرْنَاء إِنَّهَا لَمِنَ الْغَادِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا لَقَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِصِغٍّ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَنظُرْ حَائِثٌ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضِرْ وَقَامَ بَيْنَ مَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَهَا أُولَئِكَ قُطُعٌ مُسْدِعِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إن هؤلاء وَيَسِينِ إِنَّ صَلَا صْبَحُ وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَلَا تَحْزَنُوا فَأَنْتُمْ أَوَلَمْ نُنَهَكَ عن ان انهم لفي زفرته يعلمون فاخذتهم صيحه مسفنين فجعلنا عليها كافلاها وانضرنا عليهم حجارا وانضرنا عليهم حجاره من تجيل ان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 صَفًّا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا نَبِّئَ إِمَامًا مِنْهُمْ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمينين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم مما كانوا يكسبون وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ نُّفَخُّ فِى الصُّورِ فَجَمِيعُ الْجَمِيعِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ وَلاقدَداء سَنكَ كَدًَا مِنَ المَثَالي وَالْقُرآنَ العو ل تَمُذنعَلي كَلَ ن مَت سَعن بِه أجْواجَم مِنهُم وَلَا تَحزًا عَلَيْ ولا تحزن عليهم واختض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا أَنَا أَعُوذُ بِالَّذِي صَوَّرَ رَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ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 سَجَدَ لِلَّهِ وَعَبَدَ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَئُوسَكَ